والله منا ومنكم تقبل يا كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا كن متوحيا كن استعين إهدينا الصيغة المستقيمة صيغة النبي نعمت عليه خير الله رب We to... فَرِيقٌ مِّنْهُمْ قَوِيٌّ وَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْهُمْ لَكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُعْطُونَ جَنَّاتٍ مِّنْ غُرَفٍ وَكَأْسٍ كَانَ لَهَا صائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء wa qad saniya bi wa qad تَغُوصُونَ وَقَوْمُهُمْ عَلَى مَرْيَمَ وَالْمُحْتَانَ النَّعِيمَا وَقَوْمِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْوَسِيخَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ لله ديننا سنصفي لصفي شك من ما نام بما من العلم الا الذي ظن ما غنوا يمينا ورفع الله الي وكان الله عزيزا حكيما واين لا يؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من, من الذين هدوا أمونا عليهم طيبات أحلت لهم ورسلهم عن سبيل الله وأخذهم حبا وقد نوعا وأكدهم أموال الناس بالبعد وأعتننا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الواسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما والصلاة والمطمود السكات والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجواً سَأَيُؤْمِنُوا وَيُسَلِّمُونَ عَلَيْنا وَآتَيناهم الدَّسَامَا وَهُوَ سُلَامًا قَدْ قَصَصنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ فَأَرسَلنا نَبِيًّا وَشِيرِينَ رُؤُيَاتِهِنَّ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَنَاللَّهِ حُجَّةٌ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ وَبَعْدَ رُسُلِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَمْ كِنِ اللَّهُ ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاء أقول رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفوا فإن لله ما في السماوات والأرض فإن سماوات والأرض وكان الله وليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تنتبعوا يا, أيها ال... يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تغلو على الله إلا الحق إلا المسيح عيسى بن مريم رسول الله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله و كلمته أحقا إنما ربهم أمد ala jino فسيدخلون في عمة من وفضل ويأدين إلي صراط مستقيم يسكتون لك من الله يغفر لكم جنانا إن منهن هلا Hanya wow.